بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكانا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريد من البعث فإنا خلقناكم من تغاب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 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آفية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفين يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس مظلع منه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير طمأن به وإن صابت فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا ولا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعوا لمن ضروه أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النهار إن الله يفعل ما يريد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 والجبال والشجر والذواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذا من خصمان اختصمه في ربهم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 ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الذي جعلنا له الناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد في الحج بظلم يوقع من عذابنا الذين وان ذوائنا لابراهيم مكان البيت ألا تشرك وطهير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك وعلى كل ضامرياتين من كل فج عميق ليشهدوا ملافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العفيق ذلك ومن يعظ الحرمات الله فهو خير له عِندَ رَبِّهِ ربه أحلت لكم لنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قوى الزور حنفاء غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمّ ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مسكن ليذكر اسم الله على ما وزقهم على ما رزقهم من بين مثل عام فإلهكم وإله واحد فله أسلموا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 أذن للذين يقاتلون بأنهم غلبوا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخجوا من ديارهم لغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضا لبعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا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 فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولي يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نبي مبين فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ نَعْفُرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ في فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا أَصَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِعْرَسُولٍ من وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى وَشَيْطَانُكِ في أُمَّهَتُهُ فَيَنْسخُ اللَّهُ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ فَيُنْسَخُ الله مَا هُوَ يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُنْقِصُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ في قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ يَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّكَ فَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمْ يَوْمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ يوم عقيم الملك يَوْمَئِذٍ أَلِيمٌ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 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم نزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آسا آياتنا بجنات تعرف في وجوه الذين كفروا تعرف في وجوه الذين كفروا الموت ويكادون يصون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلك النار وعد الله الذين كفروا وبس المصير مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما يجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم هو إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولاء ونعم النصير